I'm not gonna أغلى الحس نتقى الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجار نتقى الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلى